اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن فمنعها جماعة من أهل العلم وأباحها بعضهم قال المناوي في شرح الجامع الصغير ففي الفتاوى السراجية للحنفية لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء لاختلاف الجنس وفي فتاوى البارزي من الشافعية لا يجوز التناكح بينهما ورجح ابن العماد جوازه انتهى وقال المعوردي وهذا مستنكر للعقول لتباين الجنسين واختلاف الطبعين إذ الآدمي جسماني والجني روحاني وهذا من صلصال كالفخار وذلك من مارج من نار والامتزاج مع هذا التباين مدفوع والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع انتهى وقال ابن العربي المالكي نكاحهم جائز عقلا فإن صح نقلا فبها ونعمت قال مقيده عفى الله عنه لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصا يدل على جواز مناكحة الإنس الجن بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه فقوله في هذه الآية الكريمة والله جعل لكم من أنفسكم ازواجا الآية ممتنا على بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم يفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجا تباينهم كمباينة الإنسي للجن وهو ظاهر ويؤيده قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فقوله أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا في معرض الامتنان يدل على أنه ما خلق لهم أزواجا من غير أنفسهم ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من أن النكرة في سياق الامتنان تعم فقوله جعل لكم من أنفسكم أزواج جمع منكر في سياق الامتنان فهو يعم وإذا عم دل ذلك على حصر الأزواج لنا فيما هو من أنفسنا أي من نوعنا وشكلنا مع أن قوما من أهل الأصول زعموا أن الجموع المنكرة في سياق الإثبات من صياغ العموم والتحقيق أنها في سياق الإثبات لا تعم وعليه درجة في مراقي السعود حيث قال في تعداده للمسائل التي عدم العموم فيها اصح منه منكر الجموع عرفا وكان والذي عليه عطفا أما في سياق الامتنان فالنكرة تعم وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق الامتنان تعم كقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي فكل ماء نازل من السماء طهور وكذلك النكرة في سياق النفي أو الشرط أو النهي كقوله ما لكم من إله غيره وقوله وإن أحد من المشركين الآية وقوله ولا تطع منهم آثما الآية ويستأنس لهذا بقوله وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون فإنه يدل في الجملة على أن تركهم ما خلق الله لهم من أزواجهم وتعديه إلى غيره يستوجب الملام وإن كان أصل التوبيخ والتقرية على فاحشة اللواط لأن أول الكلام أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم فانه وبخهم على امرين احدهما اتيان الذكور والثاني ترك ما خلق لهم ربهم من ازواجهم وقد دلت الايات المتقدمه على ان ما خلق لهم من ازواجهم هو الكائن من انفسهم اي من نوعهم وشكلهم كقوله والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وقوله ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا الآية فيفيد أنه لم يجعل لهم ازواجا من غير أنفسهم والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات بإنزال المطر ولا من الأرض بانبات النبات وأكد عجز معبوداتهم عن ذلك بأنهم لا يستطيعون أي لا يملكون أن يرزقوا والاستطاعة منفية عنهم أصلا لأنهم جماد ليس فيه قابلية استطاعة شيء ويفهم من الآية الكريمة أنه لا يصح أن يعبد إلا من يرزق الخلق لأن أكلهم رزقه وعبادتهم غيره كفر ظاهر لكل عاقل. وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية الكريمة بينه جل وعلا في مواضع أخرى، كقوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وقوله امن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم وقوله وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض الآية وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمع الكريم نستكمل بقية حديثنا حول هذه الآية في لقائنا القادم إن شاء الله فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته